بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والعيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 أأمنتم من في السماء أن يغسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم عاصبا فستعلمون كيف نذيذ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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي يُورُونَ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَنْجُّوا فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ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 أَتْوَجُوهُ الَّذِينَ كَفَوُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَذْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّاعِمَانُ آمَنَ النَّابِجِ وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبع ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين